الرحيم. قال ر س وسلم و ل الله صلى الله عليه ي خ ر ك م من تعلم م القرآن ع ل و ه صوت د ق ر س ل الله صلى الله عليه وسلم ص و الله الله شركة ا ل ت ر ب تقدم ف ض ي ل ة الشيخ محمود أ ب و الوفا السعيدي متابعي قناه اعمال عبدالله السعيد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 اليوم, اليوم نقسم على اهوالهم وتكسر منا اليهم ونشهد ارجلهم اليوم نقسم على أ م و ا ل ه م و ت ك ل منا ايديهم و ت ش ه د أ ر ج ل ه م you <laughs> Uh, What?、Well. Amen. <laughs> What's What? that? No, that? No, no, no. おなみに。Uh, وهو <تصفيق> بحر <تصفيق> <تصفيق> Thank you. موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ا 「なぜなら」<音楽> Thank、yeah. you.、Yeah. I'm sorry.